بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت تجعل حزن إذا شئت سهلا هذا هو الدرس السابع والأربعون من شرح الكتاب شاذ العرف في فن الصرف وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وستة مشتركة بين البابين باب فعلا إلا أشر ليه بباب فرحة يفرح وباب فعل فعل يفعلو وهما البابان الرابع والخامس قال فعل بفتح ف وسكون زي كلمة يا مولانا ايه سط سط المقصود بالسط يا شيخنا المعنى القصير وضخ طبعا ضخم يا مولانا الكريم ضخم يضخم على وزن فعل يفعل لكن سط يا شيخنا اصلها صبطه ها يصب اه لا بالفتح يصبط يصبر. خلاص الأول من صبط بالكسر والثاني من ضخمة بالضم يبقى لما قلنا شيخنا فلان صبط بمعنى قصير فلان ضخم فهما, فهما ينصفهم مشبهة شيخ وتعرفت الصفه المشبهه تصاغ من الفعل اللازم للذلال على الثبوت صح في فعل فعل بكسر فسكون مثل كلمة صفر وملح الاول من صافرة على وزن فاعلة بالكسر يعني والثاني من ملحة واذاك بنقول له ملحة لعرب صح ثالثا فعل بضم الفسكون مثل كلمة يا شيخنا حر, حر. راح ذالرعب بس مشددة يعني وراح ذالرعب مشددة الحرف مشدد اول وساكن والثاني متحرك طيب وكلمة صلب الاول من ايه اه هو قال حر يبقى اصدها ايه حار راع لو ازنا ايه فاعدة بس حصل اضغام يا منا صح والثاني من صلوب من ايه صلبة فهو ايه بالضم يبقى لما يا شخنا كلمة حر دي صفة مشبهة كلمة صلب برضو صفة مشبهة كلمة فعل بفتح فكسر مثل كلمة فرح ونجس اول من ايه يا شيخنا من فرحة ايوه اذا كلمة فرحة هذا الفعل يدل على حدوث الفرح فيما مضى غير فرح يعني الصفة اتصف بها عتدل على ثبوت يا سلام انه لفرح فخور الثالث من نجس بالضم صح يبقى لما يقول لما يا شيخنا نجس تدل على صفه مشبهه تدل على ثبوت في من اتصف بهذه الصفه غير نجوسه لما نقول نجوسه الثوب ألي ها والله الله يفتح عليك كلمه فاعل زي صاحب وطاهر صاحب من صحب يصحب فلما نقول ايه صاحب تدل على ايه صفه مشبهه يعني على يعني تدل على ثبوت الصحبه لغيره يعني من طاهر فهو طاهر طبعا طاهر يعني طهاره القلب تدل على ثبوت يعني وفعيل كبخيل وكريم الاول من بخلة بالكسر يبخلوا بالفتح وثال من كرم بالضم وربما اشترك فعل وفعيل في بناء واحد زي ما يقول نابه ونبيه يا ملن. صح طبعا لاحظ يا مولان نابه دا اسم فاعل ونبيه صفه مشبهه أذن كده واضح، وقد جاءت على غير ذلك كشاكوسا بضم بفتح بضم دسي الخلق ملان زلتها على اسم الفاعل يطرد قياسها من غير الثناس على زنة اسم الفاعل إذا أرد به ثبوت كمعتدل مقامة سامشخنة خنتات المحاضرة